اثنان، استمع إلى الجمل ثم أعدها أنا في المطبخ المطبخ نظيف أطبخ الحساء للغداء سأطبخ الدجاجة والأرز أيضا. أطبخ الحساء للغداء سأطبخ الدجاجة والأرز أيضا.